يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسا ربكم عسا ربكم أي كفّر عن كم سيئاتكم ويُدخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارٍ ويُدخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ غَذَلَنَّهُ عُرْيُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ أَوْلَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا والمنافقين وغلظ عليهم وما أؤم جهنم وبس المصير بَرَأَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا الله شيئا، فلم يغنى عنهما من الله شيئا، وقيل دخل النار ما عداه لي. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ آمَنُوا مَثَلُ نَمْلَةٍ تَحْتَ جَبَلٍ لَّهَا رِزْقٌ وَأَصْلُهَا مِن قَلِيلٍ مِّن رِّزْقِ رَبِّهَا إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين